Thank <laughs> you. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ونحتدى بهديه واستنى بسنة إلىهم الدين ثم أما بعد في الدرس الماضي انتهينا من الحديث عن النواطب الأول من النواطب المتعلقة بقول القلب وهو الجحود قلنا أن الإيمان يتكون من القول والعمل والقول قولان قول المسال وقول القلب والعمل عملان عمل القلب وعمل الجوال فلما اتهينا من الحديث عن قول القلب وعلمنا أن المرادة بقول القلب هو اعتقاده اعتقاد القلب وقلنا أن هذا الاعتقاد يشمل تصديق القلب وإيقال القلب وعلم القلب ثم قلنا أننا سوف نشير ولو بصورة مختصرة عن الأمور التي تزيل وتنقل قول القلب فأشرنا في الدرس الماضي إلى أول ناقض من هذه النواقض وهو الجحول وعلمنا أن الجحول معناه الإنكار مع العلم فلا يقول الإنسان جاحدا إلا إذا أنتر بعد علمه كما قال الله تبارك وتعالى في حق المشركين الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله تبارك وتعالى في حقين فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين في الله يجحدون لأنهم على علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادقا بانه رسول من الله صادق فيما جاء به من عند الله تبارك وتعالى وكما قال الله تبارك وتعالى في حق في الدعوه وقوموا وجاهدوا بها والسيفقتها انفسهم ظلم من وعله اذا فالجحود عبر عنه أيضا بعض العلماء بانه التكذيب باللسان مع تصديق القلب التكذيب باللسان مع تصديق القلب نريد أن نشير نتحدث في هذه النواطب عن ناقض التجذيب كفر التجذيب ثم نشير إلى, إلى كفر الاستحلال ثم نشير إلى كفر الشكل وهذه الموصلها متعلقة بنواطب قول القلب فنأتي إلى كفر التجذيب ما المراره بكفر التكذيب المراض بكفر التكذيب هو اعتقاده كذب الرسل احنا قلنا أن قول القلب معنا lagi اعتقاد القلب طيب. هنا كفر التكذيب ينافي ايه اعتقاد القلب في التصديق فالمراض بكفر التكذيب هو اعتقاده كذب الرسل قال أهل وهذا قليل جدا في الكفار يعني هذا قلمة يقع من الكفار أي كفر التجذيب المرد به اعتقال كذب الرسول طب لماذا يقع هذا الكفر من الناس مع النظرة والقيل أي قلمة يقع لماذا لأن الله تبارك وتعالى أيد رسله بالآيات والمعجزات والحجة والبراهين التي بها أقام الحجة وأزال المعذرة رسلا مبشرين ومنيبين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد رسله فالله تبارك وتعالى أيد رسله بالمعجزات التي تدل على صدقه فمحال أن يتعرف إنسان على المعجزات التي أرسل بها الرسل وأيدهم الله تبارك وتعالى بها ثم يكذبهم إلا عن طريق الشعورة كما كنا تصديق القيب معه مع, مع تجذيب بالرسال لذلك يكبر الله تبارك وتعالى أن جميع الرسل والانبياء الذين يبلغ الله تبارك وتعالى بالبينات كما قال تعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم في سوره الانعام قل اني على بينه من ربي وكذبتم بالكذب يعني كذبتم بالبينات قل اني على بينه من ربي وكذبتم به ما اجما تعجلون لي ليس الحكم الا لمن يقص الحق والله والنبي صلى الله عليه وسلم يمين هذه النقطة أي هذه المسألة أنه ما للنبي إلا وأيده الله صلى الله عليه لا قاطع المعزمات لقصع الناس وإقامة بالشجة فثبت في الصحيحين وغيرهما من حبيب حبيب هريض رجى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما للنبي وقال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثر تابعا يوم القيامة ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات الآيات هي مؤجسات والجلائم والحجد والبراهيل التي يرسل الله تبارك وتعالى بها رسولهما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أمن عليه المشر وكان الذي أوتيته وحيا يعني معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة الباقية هي معجزة القرآن الكريم مع بقية المعجزات الأخرى الحسية التي كانت أيضا من قصائص النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت فهذا على أن الرسل أجدوا من قبل الله تبارك وتعالى بالمعجزات والدلاء والحجج والبراهيم إقامة من الحجة ولقطع المعذرة فإذا وقع تبديب منه بعد ذلك إنما يكون إذن كما قلنا على تبيل أجل حجزات قلما يقع التبديب ممن اصطلع على آيات الله تبارك وتعالى التي أرسل بها رسله وقبله الأدلة على كفر التنزيد من القرآن كثيرة جدا ولكن قبل أن نشير إلى بعض هذه الأدلة في من خلال ما جاء في القرآن الكريم هناك طاعدة من القواعد التي تضبط هذه المسألة وغيرها من مسائل الإيمان والكفر وهي, وهي أن أن ان كفر التجديد من الثوابت في جميع الامم كفر التجديد من الثوابت في جميع الامم ماذا يعني ذلك كفر التجديد من الثوابت يعني من الامور التي لا يختلف عليها أو لا تبديل ولا تغيير فيها أو التي لا يطرر عليها نسق بمعنى أن هذا شيء من التوابث في جميع الأمم بمعنى أنه ما كان يعز من التجذيب في عهد نوح عليه السلام هو أيضا يعد من التجذيب إلى يوم القيامة لأن القاعدة الثانية وهي أن الإيمان يقابله الكفر والكفر في مقابل الإيمان فكما أن الإيمان قول وعمل واعتقاد فذلك الكفر قول وعمل واعتقاد والكفر تزيل الإيمان ومن الأشياء التي تزيل الإيمان وطلق الإيمان التبذيب فهذا من السوابط في جميع الأمم وتجد ان هذا في كل المكثرات يعني عندما تنظر إلى كفر الاستهزاء أو السخرية أو كفر الإباء والاستكبار على حسب الأنواع التي ذكرها أهل العلم تدد أن هذه الأنواع جميعها من السوابت في جميع في جميع الأمم يعني ليس مثل كفر التجديد أو كفر الإباء والاستكبار أو أي دوع من أنواع الكفر يقع في أمة دون, إيه؟ دون أمة لماذا؟ لأن رسل إنما كرسا بأصل واحد والنهي عما يضض هذا الأصل وهو الإيمان بالله تباره وتعالى وما يضض من الكفر والتوحيد وما يضض من الشر إلا أنه قد تأتي بعض المسائل الإيمانية مفصلة في بعض الرسالات وقد تأتي في بعض الرسالات على وجه الإجمال كما عشر جالك الشيخ الإسلام المثانية رحمه الله في بعض كتبه أن في معظم الرسالات السابقة مثل الحديث عن اليوم الآخر ورقب الأرسال الإيمان يأتي مجمنا أما في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي تفصليا في الجزئيات مش في القليات وقط في جميع البنئيات بتجد أن ما يزل في يوم انقلامة وما يصدق ذلك بالنوت وما يوجد في القبر وما يوجد في الحشر والنشر وما يوجد في الجنة وما كله يأتي على وجه التفصيل في رسالة عيسى وموسى عليهما السلام كان كانت هذه الأمور تأتي على سبيل الإجمال هذا ما يتعلق بالمسائل الإيماني وكذلك في مسائل القفة التي تنقلوا الإيماني إذن فكفر تجديد من الثوابت في جميع الأمم ما الذي يدل على ذلك؟ اتبع مثل إلى قول الله وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين كذبت قوم نوح المرسلين طيب نوح عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى البشرية فكيف كان قومه مكذبين لجميع الرسل الذين لم يرسلوا بعض ولم يوجدوا بعض كذبت قوم لوح المرسلين فالجوءة انه هو اول رسول فلماذا صار قومه مكذبين لجميع الرسل الذين سوف يأتون من بعد لوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لان التجذيب برسول يعد تجذيبا بجميع الرسل لأن التكذيب بالرسول واحد يعد تكذيبا بجميع الرسل وقوما نوحي لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آل وعتدنا للظالمين عذاب الألمان وقوما نوحي لما كذبوا الرسل ولم يك photos لما كذبوا رسولهم وإنما لما كذبوا الرسل فالتكذيب برسول يعد تكذيبا بجميع الرسل لأن الأصل في تجذيب الرسول أنه تجذيب للمرسل تجذيب لله تبارك وتعالى لأن من كذب برسول لم يصدق من صدقه الله وأرسله بالتصديق فالله تبارك وتعالى صدق رسله فيما أرسله به فلما يأتي إنسان ويكذب هذا الرسول يكون مكذبا بالمرسل الذي أرسله وجعله من الصادقين لذلك قال أهل فاليهود والنصارى صاروا مكذبين لعيسى وموسى بتكذيبهم لنبينا صلى الله عليه وسلم كيف لأن عيسى وموسى عليهما السلام بشراء بنبينا صلى الله عليه وسلم وعندهم من العلم ما عندهم بأن نبيا سوف يبعث صفته كذا وكذا بل وصفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منصورة في الثورات والإنجيل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم مكعا سجدا يبتون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أسب السجون متلهم في الثورات إلى آتف الآيات فحتى أن الله سبحانه وتعالى وصف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بوصفهم في الثورات والإنجيل إذن لما يأتي اليهود ويكذبوا نبينا صلى الله عليه وسلم فيعوذ عليهم بالتجديم لنبيهم لأن المعنى أن عيسى ضشر بمحمد عليهم السلام فلما لم يؤمنوا بنبينا ويكذبوا بنبينا صلى الله عليه وسلم صاروا مكذبين لنبيهم في الضربة الأولى وقبل ذلك وهكذا وَقَوْمَ نُوحٍ لما كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقَنَاهُمْ وَجَعَلْ لَهُمْ لِلنَّاسِ آيَةٌ سلط الشعراء بقى فيها آية متتالية بتذكر هذا المعنى كذبت عاد المرسلين أيضا لأنهم إذا كذبوا برسولهم كانوا كذبين بجميع رطب كذبت سمود المرسلين كذبت قوم لوط المرسلين كذب أصحاب الأيثة المرسلين وهكذا لذلك بناجد ايضا في القرآن الكريم على سبيل التسلية والتسرية عن نبينا صلى الله عليه وسلم يخبر ربنا تبارك وتعالى ان النبي ليس بدعا من الرسل فسوف يكذب كما كذب من قبله من الرسل عليه ان يصدر كما قال الله تبارك وتعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وقودوا حتى أتاهم نصرون ولا ممزل لكلمات الله ولقد جاءت من نبأ المرسلين ولقد كذبت رسل من قبل هذا كله يذل على القاعدة أن التبذيب من الثوابت في جميع الأمم أنهم كانوا جميعا لرسلهم من المكذبين التبذيب أمره عظيم لذلك وصفاه الله في القرآن بأنه أظلم الظلم أعظل الظلم وأكبر الظلم لأن أظلم الظلم أن تكذب من لا يكذب أن تكذب, أن تكذب بالصادق الذي جعله الله تبارك وتعالى صادقا لذلك الآيات التي تتحدث عن تجديب الأمم لرسولهم وصفهم الله سبحانه وتعالى فيها بأعظم الظلم فمثلا في قول الله سبحانه وتعالى ومن أظلمه ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يسبح الظالمون ومن اظلم يعني لا تجد لا تجد اظلم ممن افترى على الله كذبا والافتراء على, على الله تبارك وتعالى بالكذب له صور متعددة هذه صورة من الصور ان الله تبارك وتعالى يرسل رسولا من رسوله مؤيدا بالمعجزات التي تدل على صدقه فلما يقوم الناس بتكذبه صاروا مكذبين لله تبارك وتعالى وكأنهم لا يصدقون ربهم في أن هذا رسول أرسله الله تبارك وتعالى إليه لذلك أخبر الله تبارك وتعالى أن هذا من افتراء التذب عليه ومن أظلم ممن افتر على الله كذبا أو, إيه؟ أو كذب بآياته آياته المعجزات الحجز البراهين التي يؤيد الله تبارك وتعالى بها رسله يعني سميت الايات ايات لهم لظهورها ووضوحها ولجلاها فلما يكذب بهذه الايات الواضحات هذه العلامات التي يعني تبهرو الناس لانها من عند الله تبارك وتعالى لما يكذب بهذه الايات صار صاحبها من اظلم الظالمين لذلك نهايه الايه انه لا يفلح الظالمون في موضع آخر يبين الله تبارك وتعالى أن هؤلاء الذين كذبوا على الله تبارك وتعالى يعني ينادى بهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد دون غيرهم للجريمة الشنيعة التي وقعت منهم وأنهم قاموا بتذيب الرسل قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين تذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين وكلها كاتب ألفاظ الظلم لأنهم وضعوا الحق في ضي موضعه فتنأول أن يكونوا للرسل من المصدطين فتذبوهم مع علمهم بأنهم على حق وأن الله تبارك وتعالى أرسلهم بالآيات والمعجزات أيضا في قول لا تبارك وتعالى ومن أظلمه ممن افترى على الله كذبا؟ او كذب بالحق لما جاء طالما ان الله تبارك وتعالى ارسل رسله او رسولا من رسله ابقى ارسله بالحق فالمكذب بالرسول يقول ايه مكذبا بالحق فمن أظلم, ومن اظلم ممن افترع على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء. أليس في جهنم مسواً وهذا وهدوا الحكم من كذب بنبي أو برسول كان إيه من الكافرين أيضا في موضوع آخر فمن أظلم من من كذب على الله وكذب بالصدق أره إلى تنوع الآيات مرة ليكذب بالحق يكذب بالآيات يكذب بالصدق لأن الرسل لا تأتي إلا بالحق ولا تأتي إلا بالصدق من خلال الآيات والمعجزات التي أرسل الله تباره وتعالى بها رسله فمن أصدروا ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مسوى للكافرين أيضا في موضع أقرب لقر جاءت كآيات تكذبت به واستبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة صار الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مسوى للمتكذرين التكذب له قسمان كفر التبذيب له قسمان القسم الأول تبذيب مطلق تبذيب مطلق عام كما قلنا في الجحوز أيضا هناك جحوز مطلق عام وجحوز مقيد خار كذلك التبذيب هناك تبذيب مطلق عام والقسم الثاني تبذيب مقيد خار التجذيب المطلق العام المرد بأن يقوم إنسان أو صائف أو جماعة أو قبيلة من الناس أن تكذب بجميع الرسالات كالشيوعية ومن لا يجين بجين يعني لا يؤمنون بأي رسالة من رسالات الرسل ده اسم تجذيب عام يكذبه بكل رسالات الله تبارك وتعالى أيضا من التجذيب العام أن يقوم إنسان بتكذيب نبي من الأنبياء فلو, فلو أنه كذب نبيا أو رسولا من الأنبياء بسي يكون مكذبا بكل ما جاء عليه لأنه أبطل نبوته وأبطل رسالته إذن يكون مكذبا على وجه العموم والإطلاق بهذا النبي وكما يقول من كذب بنبي أو الرسول كان بجميع الرسل فيرجعوا إلى الأول كان يقول لما صار عندما كذبوا بنبينا كانوا مكذبين لجميع الأنبياء ولجميع الرسل وهكذا القسم الثاني هو التكذيب المقيد الخاص وهو التكذيب بشيء لمقيده مقيد خاصي فهو التكذيب بشيء من شرع الله تبارك وتعالى من القطعيات التي جاءت في دين الله تبارك وتعالى وسوف نشير إلى بعض الأمثلة إيه؟ بعد ذلك كل الذي يكذب بالقرآن أو بعض القرآن أو بطريقة من يعني الشيء جاء في دين الله تبارك وتعالى وهو من القطعيات من ناحية الدلالة فمن تذب بشيء واحد كان مكذبا بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بل هو يكون الكافر حقا كما اكبر الله تبارك وتعالى في حق الذين يؤمنون بالبعض ويفرون بالبعض فذكر في هذه الايات اولئك هم الكافرون حقا ايضا التكذيب نوعان فيما يتعلق بالشخص التكذيب له ايه نوعان فيما يقوم بانسان بالشخص النوع الاول وهو تجذيب القلب وهو تكذيب القلب وتذليب القلب هو الذي يناقض حقيقه ايه قول القلب ليه احنا قلنا من معاني قول القلب ايه التضيق فلما ما جاءت به رؤى او يكذب بقلبه بهذا بقلبه يزيل هذا ايه التضيق. الذي إيه؟ قول القلب هذا هو النوع الاول وهو تذليب القلب وهو الذي يناقض تماما قول القلب النوع الثاني وهو تبذيب اللسان مع علم القلب تبذيب اللسان ما علم القلب وهذا هو الجحود الذي أشدنا إليه في, في الدرس الناضي والآيات المذكرة في ذلك فإن لا يتبذونك ولكن الظالمين بآيات الله يرحدون إلى غير ذلك أيضا التبذيب له جانبان التبذيب له جانبان الجانب الأول وهو تجذيب الكفار الأصليين تجذيب الكفار الأصليين يعني الذين لم يقبلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تليهوت والنصارى والمشركين وغيرهم هؤلاء اسمهم الكفار أصليين يعني لم يدخلوا في الدين ولم يقبلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من أصله يعني ربه على النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به من نواته ورسالاته وبالتالي ما جاء به صلى الله عليه وسلم وهذا يوجد ايضا في اي زمن من الازمان في الوصف الاستاذقين متى كذب اناس ما النبي الذي ارسله اليهم كانوا كفارا اصليين الذي يدل طبا على ذلك ايضا مع الايات الكثرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو فيه صحيح مسلم حديث ابي هريرة والذي نفس محمد بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني أو في رواية لا يسمع به أحر بنهدي ثم يهودي ولا نصرين ثم لا يؤمن به في رواية ولم نؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب الناس الجانب الثاني قبل أن أتخطى الجانب الأول وهو تجذيب الكثار الأصليين مشألة دقيقة تتعلق بتجذيب الكثار الأصليين وهو أن التجذيب الذي يقع من القفار الأصليين له جانبات الجانب الأول تجذيب مع العلم كما ذكرنا إيه في كفر الجحوس وهناك تجذيب مع الجهل أو مع عدم إيه؟ أو مع عدم العلم كما أشر الله تباره وتعالى إلى ذلك في سورة يونس في قول الله تباره وتعالى أم يقولون افتراه الحديث هو عن القرآن الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم عن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة الباقية أم يقولون الصراء كل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه بعد ذلك بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله يبقى هناك صمتم من الناس يعني يسارع الى التكذيب عندما يسمع برسالة النبي صلى الله عليه وسلم دون ان يقتنع على حقيقه رساله النبي ولا يعرف المعجزه التي ارسلها بها الرسول صلى الله عليه وسلم او المعجزات التي اياد الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم او حقيقه الدعوه الاسلاميه كما ارى اكثر الناس في الغرب للدعوة المشواهة التي وصلتهم عن طريق إعلامهم الفاسد وما شبه ذلك بذلك أن الناس يقرؤون محمدا صلى الله عليه وسلم يقرؤون الدين الإسلامي ويعني يصفونهم الأوقاف التي استقرر عندهم بالإرهاب والتطرف وما شبه ذلك دون أن يعرفوا حقيقة الإسلام فهؤلاء سارعوا في التجذيب بنبينا صلى الله عليه وسلم دون أن يكون عندهم علم بما أرسل بهم نبي صلى الله عليه وسلم خصصت القرآن المعجزة الحالدة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم الجانب الثاني من جوانب كبرتب사izz تبذيب من انتسب إلى القبلة يعني تبذيب من انتسب إلى الإسلام وهل يقع منه تبذيب نعم يقع منه التبذيب والتبذيب أيضا هذا له جانبان تبذيب التجزي... المكذبين في من انتسب الى القبلة له جانبان الجانب الاول تبذيب عام مطلق اناس ينتسبون الى القبلة ينتسبون الى الملة ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم تبذيبا عاما مطلقا شاميرا نعم تبقى ايه الاجلة على كده المرتدون الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وآمَنوا برسالة مسيَّمة الكذاب ومنهم من كذب برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتفقيل وقالوا وجد نبي وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية وهذا جوا عام كذب النبي بعد أن كانوا مظهرين للتصديق به صلى الله عليه وسلم أيضا من التكذيب العام أنك تجد حتى في واقعنا وإن كان على سبيل النظرة والقلة إن أنك تسمع من حين لآخر أن امرأة أو أن إنسانا تنصر ترك الإسلام وتنصر معنى, معنى ذلك أنه ترك الإسلام لأن كان زبب الإسلام وارتز دينا منسوخا باطلا وبالتالي لابد أن يكون مكذبا بإيه بدين الإسلام يبقى هذا أيضا تقوم أنه مرتد ولكن في حقيقة الأصل أنه صار للإسلام مكذبا ولنبينا صلى الله عليه وسلم مكذبا فما تركز الإنسان عن دينه لا تباركت على يقول مكذبا لنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا اسمه تجذيب عام وليس تجذيب خاص يقع من المنتسبين إلى القبلة على سبيل المثال مثلا تذيب الجهبية فرقة من الفرق الجهبية يكذبون بالصفات الله تبارك وتعالى جميعها لا يذبتون شيئا من صفات الله تبارك وتعالى حتى أن العلماء يعني منهم من يعذوا هذه الفرقة من الفرق الإسلامية ولكنهم يخرجونها من الملة وهناك من لا يعذون هذه الفرقة من الفرق الضل أصل يقولهم ليسوا من المسلمين أصلا هم ليسوا من المسلمين أصلا بل الإمام أحمد وضيره رحمه الله كان يقول إنا لنحكي مقالات اليهود والنصارى ونستحي أن نحكي مقالات الجهمية لشناعة ولشدة كفر لا يسميعون بلا سمع بصير بلا بصر حتى أن شيطان بن سيمير رحمه, رحمه الله كان يقول كان لهم يعبدون العدم أو الصلم الصلم هو الذي لا يسبح ولا يتكلم ولا ولا ينسع ولا يضر يعبدون الصمم يثبتون الإله مع سلبه جميع الصفات فصاروا للصفات اللي تبرك وتعالى جميعها من المكذبين إذن معتازلة كذبوا بكل صفات اللي تبرك وتعالى بثثناء ثلاث صفات إذن أشاعر كذبوا بكل صفات اللي تبرك وتعالى بثثناء سبع صفات ما نأتي الحديث عن الأسماء والصفات نجد أمور عجيبة رغم أن القرآن كله ينطقوه بالصفات الله تبارك وتعالى وأسمائه على وجه الكمال وما يليق به سبحانه وتعالى ومع ذلك بيتجد أن هؤلاء الأشخاص هؤلاء البشر يريدون أن يحكموا على الله فيثبتوا له ما شاءهم ولا يثبتون له ما شاءه ربنا سبحانه وتعالى كأنهم هم الذين يحكمون على الله تبارك لك من الصفات كذا وكذا ولكن ليس لك من الصفات كذا وكذا ولأعادوا بالله فإنهم إيه؟ أعدموا بالله من الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا يقول له والله يعلم وأنتم لا تعلمون أأنتم أعلموا أم الله سبحانه وتعالى إذن هذا أيضا من التجديد الألقاف أو المقايد أنه يكذب بشيء ولكنه يقفر به طبعا أنه كذب بشيء من القطعيات من ثوابت الدين التي ثبتت ثبوتا القطعيا هذا يكفر به آه الإنسان نظفر على سبيل الرجال بعض الصور من واقعنا لبعض المكذبينا لرساله نبينا صلى الله من القلب تن الخاص او المقيد انهم يكذبون ببعض ما جاء به النبي صلى الله عليه لابد ان نعيش القران واقعا حتى لا نقول في واد في واد والقران في ود ولا نتحدث عن مسائل الاعتقاد وكانها مسائل فلسفيه نظريه يعني نعرفها وندرسها ونحفظها وننظريها في ضروب دون تنزيلها على الواقع هذا ما اضاعت دولة الإسلام انهم لا يطبقون القرآن على على ارض الواقع يعني لو اشير الى على حسب الوقت اللي معنا سنتحدث أولا عن بعض هذه الصور أولا من صور التجذيب الموجودة في واقعنا وهي يعني واضحة وظاهرة ولا تلتبث إلا على من لبث على نفسه وهو تجذيب العلم البيين بصراحية الشريعة الإسلامية لواقعنا لو أو إلى يوم القيامة هؤلاء في الحقيقة يتذبون بقول الله يتذبون اليوم أتمنت لكم دينكم الآية الله تباره وتعالى أثمل دينه وهذا هو الدين الخاتم وهذه الشريعة الخاتمة وجاء الله تباره وتعالى بها إلى نبينا إلى يوم القيمة فلا نحتاجه إلى تشريع آخر ولا نحتاج إلى شريعة أخرى وإنما جاءت كافية شافية إلى يوم القيمة فالذين يقولون أن هذه الشريعة لا تصلح لهذا الزمان الشريعة هذه كانت تصلح لقوم يعيشون في الصحراء ومع ذلك هذه الأشياء بتقرأ في الصحف وكانوا في بداية الأمر من سنوات يعني يقولونها تلميحا وليس تصريحا أما الآن يصرحون كيما شاءوا في الفضائيات أو في المصحف والمدلات يعني إيه يقولون ذلك وأشنع إيه من ذلك حتى يعني في سنة 94 على ما أصبت كان هناك محاضره مش محاضره يعني كانت مناظره بين فرد فوده وهو كان رئيس التيار العلمي اليميني الذي قتل على ايد الجماعات الاسلاميه وبين الشيخ محمد الغزالي ومحمد عمار وكان معهم لا قبل واحد من الاخوان ما تمش متذكر كان مين هو المهم المحاضره كانت كلها تدور على ايه الشريعة للناس الان وهذا الآن كان يقول كلاما صريحا أن الشريعة الإسلامية لا تصلح لوقتنا ويستدل على, على ذلك بالمدنية والحضارة الموجودة الآن ما تقدمت وظلت في تقدم ورفاهية إلا عندما تركت الشرائع ومشابهات فلن نتقدم أيضا ولن تكون لنا حضارة إلا إذا إيه إيه تركنا هذه الشريعة أيضا يقولون يقولون في صورة اخرى ان هذه الشريعة لا تتنثر مع العلم من ناحية التقضم يعني كيف نقطع يد بالسارف وكيف نرجم الزال هذي فيها قسوة وغذة وهذا اتهام لرب العالمين سبحانه وتعالى تبذيب لأرحم الراحمين الذي ما أنزل شرعه إلا لرحمة الناس وإلا لهذاية الناس وهو أعلم بمن خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف القبيل فهذا يعني باستثارة تبذيب العلمانيين بطلاحية الشريعة لجميع العسوفي تبذيب لنسوس القرآن الكثير التي إيه دللت على أن الشريعة الإسلامية الشريعة القاتمة القاتمة إلى, إلى يوم القيامة بتجد بعض العلمانين ايضا هذه صوره اخرى من, من صوره اليه يكذب ببعض الاحاديث الصحيحه الثابته في الصحيحين بل المتواتره يعني ايه المتواتره يعني التي ثبت ثبوتا قاطعيا كثبوت القران ده معنى المتواتر يعني تبق هذه الاحاديث ثبت عندنا صرا ثبوتا متواترا كثبوت القران يكذبون بها لما يدينون به هم يدينون بالاخوه في انسانيه وحريه الاعتقاد وحريه الشعائر حاجات اللي هم ايه بيقولوها فهذا حديث مثلا على سبيل المثال في الصحيح ان امرت وقاتل الناس حتى يشهد أن ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقولوا الصلاه الحديث يقولوا هذا الحديث لا يصح وانا قرات هذا الكلام اكثر من مره لابراهيم عيسى الذي يكتب في الدستور وفي وغير ايه ابراهيم عيسى ممن يكتبونه في الصحف اليوميه يقول هذا الحديث يتعارض مع القران ويقولوا بقى عشان على الناس كانه فقي ودرت القرآن درجة سنة وعلى ما عرب ايه بين الأحاديث وبين القرآن انتوا الحديث تعرض مع القرآن لا اطراف الدين فمن شائف اليمن ومن شائف اليقصر خلاص احنا اما نقول امرسوا الاقاتل الناس حتى يشنوا يبقى الاقاتل الناس حتى يتقنوا في الدين حتى يتقنوا في الإسلام هذا يا ايه مع روح القرآن وبالتالي يرد هذا الحديث المتواتر عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال انه وقطع على ذلك ايه احاديث تاسيره منهم بمن يكذب ببعض الاحاديث او يمكنها يعني ليس مختلعا فبعض للاسف بعض العلماء كانوا ينتسبوا الى حديث الذباب هذا حديث لا يصح واحد ياخذ ذبابه اللي وفليموس وفليموس هو ايه لدرجه في اناء حديثه في احاديث احد مناحي الجو او القطب ده يعني لا حاجه اعرف حاجه تقر تقيب الذباب وتحطها في الإناء واشرب تالي الشاي ولا اشرب للشرب ولا مش عارب ايه يعني هذا ايه لا يتناسب مع ايه مع حضارة الناس وشي مقدز يعني المهم رجل الحديث بهذه الطريقة العقل هذا حديث ثابت خلاص سمعنا وقفع فهمت ولا عملك ما كنت انه موضوع, موضوع تالي انت عقلك قاصر على سبيل هذا الحديث على وجه الصحيح ومع ذلك الطب الحديث أثبت صحة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن في احد جناحي لا والاخر هذا يعني تذكر الكفار اللي ما يقادروا الابحاث والحالاني حتى وصلوا الى ذلك وبالتالي البعض المنتظرين يسارح لتجذيب الحديث لكونه ايه لن يستفق مع عقله طيب اه بالنسبة للتجذيب بيث الحديث الى للناس يعني لو نظرت للقرآن هو المقول إن هذا يتعرض مع القرآن عندما تقرأ القرآن لهم بيستدلوا وديه طريقة أهل الأهواء والبدع عاوز يستدلوا بمتشاب ووضع المحكم المحكم يدل دلالة صريحة على اتفاق الحديث مع الآيات مثلا في قول الله يترى رفو تعالى وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كما, كَمَا يُقَاتِلَكُمْ كَافَةً جاء الله سبحانه تعالى بيوصيه يعني لا يقاتلوا إلا لكونهم مشركين دولك دي يعني زي اذا قاتلونا كما في الايه وقاتلوا مشركنا كفى كما يقاتلونكم كفى طيب نجيب ايه ثانيه مثلا قاتل الذين يؤنكم من الكفار وليجدوا فيهم ضلاله قاتل الذين يؤنكم الذين هم ايه وصفهم الكفار فدي كده دي برضه مش مش واضحه الدلاله طب قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين كتبوا الكتاب حتى يلقوا جذعه على الظل دي يعني فقاتلوا ائمة الكفر طبعا لو اخذ من مصبخة دي ايات هو في ائمة الكفر ولا مفيش طبع صدق من الكفار الاصليين ده في ائمة الكفر من المكتسبين للقلب هم يوجاه الناس بيستهجئوا بالله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقتلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم على في الفضائيات في هؤلاء أئمة قفر إلاّما يكن أئمة القفر الذين يسخرونها واستنزئون من شرائط الإسلام ونبي الإسلام فمن هم أئمة القفر إلا أئمة القفر الذين يحاربون ويصدون عن جين voting اللي وتعالى يحف lumin لعاد التوحيد ويصدون عن طبوط الشراء إن لم يكن هؤلاء هم أئمة القفر versch Efendimiz إذا أخر طيب. أيضا صورة من صورة ان بعض الناس قد يكذب ببعض علامات الساعة قرأته أكثر من مرة ان هناك من يكذب بأحاديث خروج الدجال في أكر الزمان كلها بديه خرافة ايه الدجال ومعه غنة ونوره مش عارف ايه والحاجة دي هذه خرافات من الأسرائيات متسوسة وهذا الحديث من المتواتف أحاديث خروج الدجال من الأحاديث المتواترة عن نبينا صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يعني هذه الحقول لم تقبل هذا الحديث لأنه يعذنه من القرى بل العديد أن بعض المتسبين من العلم يكذب بما هو أوضح يكذبونه بالجند كمحمد عبدو كان مفتو يرى المصرى ودائماً الجنس المفتو يدار المصرى المصرية ما يعمل ما فيش فوق أحد عليه إلا براحب الله سبحانه وتعالى كان مفتو يدار المصرى وكان برضو بيه يقول ما عيد منه ديه أروح شريرة ديه حاجة ما جن وشياطين ربنا ذكر صورة بأكمال أصبع صورة الجن وخضر الجن وإيمان بالجن وإنه لا تكون أرسل إلى الإنس والجن لأنه الجن أروح كبير. وللأسف كان محمد رشيد رضا إلى فترة طولة كان متابع محمد عبدال في هذا الكلام في تفسير المناع حتى رجع إلى الدعوة السلفية في نهاية أمره وكان ينحقق خطوة شكل الإسلام الدينسانية وأظهنا أنه رجع عن كثير من هذه المسائل إلا بعض المسائل اعتقاد مثل محمد رشيد بن رضا ان عيسى عليه السلام توصاه الله سبحانه وتعالى وهو ليس من يعني لا يعيش حيا عند ضاية سبحانه وتعالى واستذل ببعض الظواهر الى احاديثه لمسألة اخرى طيب ايضا هناك من يكذبون بان المستقبل هذا الدين انا خورت عليكم طيب حنفل صوت شاه الله هناك من يكذبون لان ايه ان المستقبل لهذا الدين و الله في الفن الذي يعني ايه الذي يعني له اي حد او حتى بعد ان الناس لم يصفوه في حاله يعمل عمال يشوهوا صوره الله بعد ما مات و كان من دعاه التكفير وحتى وهناك مل الكثيره لبعض الاخطاء الموجوده في كتاب الضلال او في بعض كتبه طيب أنا عاوز اقول حاجه بسيطه جدا يعني قبل ما حديثي يبدا اللي سيد قد رحمه الله هو والأمثالين الذين أتلع هو بالدين الله منذ أن عرف الطريق إلى أن توافه الله حتى يعني منذ أن عرف الطريق ومعظم سنوات حياتي في السجن دفاعا عن قضية الإسلام ما عاش إلا بالدين الله تضرر المهمة لو كنا لهؤلاء لأمثالهم السجن الشيخ سعيد رسلال وغير لهم عملين يحطوا مقابل سيد قلبه بعض الجمل من الزلال ويمثلوا الناس بسببها ويوجدوا من دعاة الزلالة يتمثلوا حاجة بشكل يعني عذركم ابن حضر العسقلاني رحمه الله وعذركم ابن الجودية لهم من الاتجاههم وعذركم ابن من نوم لذلك يطب بعض أقواتهم وعذركم هؤلاء فضاح للعلماء ولا أحد يستطيع أن يتكلم فيه لأنه علماء الأمة وإن أخطأوا بعض المتائس فهذا لا ينجد من فضرهم ومكانتهم فمن أولى من الأرض سيتكون بلا يدان هؤلاء في علمهم بل هو منهم بكثير بشهادة الدميع وكل إنسان يأخذ حقهم ولكن إذا كنا نعذر العلماء الهم علماء الأيام عظم الإمامة بحليثة وسموه مرجوة, مرجوة التقوى للطولين خالف أهل الصدر في مساءة الإيمان ألا تعذرون من هو أقل علما تعذرون عباد القبور وتعذرون الذين استبدلوا الشريعة وتأخذون لهم المعاذير ولا تعذرون من كان يعمل بدين إليه سبارة هذا هو الحق هذا هو القسمة السليمة التي يجب عليكم أن تتحدثوا عنها لا, أو لا أولا والله في شدة الألفاظ وشدة التنفير وشدة التبذيع وشدة ما يقلونه في هؤلاء الدعاء والعلماء لا تجد لهم لفظا واحدا يمكنون فيه على الكفار المتدين الذين يحاربون الإنسان دايلا ونهار هل تفهم منه أما إنسان يدافع ويقول لهم دولة الأمر وليخض عليهم يبقى خوارف وتكفيري ومش عارف ايه ويجي في اللي كانوا بيعملوا للدين اللي لا يتبرزت على وإن أقطاؤه بابتهاد ونص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني بتاهل الحجم فأخصى فله أجل يعني اتهد وأخصى خرف له أجل إن لم يكن حتى لو هو عليه اسم ولكن لماذا هذا التبديع لماذا هذا التفسير لماذا الكلام بهذه الصورة على إيه على علماء الأمة وزعائة الأمة من, من لم يستفد من كتاب الظلام من لم يستفد من كتب سيد قدر العلماء العاملين المحققين الذين نظنوا فيهم الخير كان يستفيدون من الكتبهم يعني أخير من الدكتور باكرا بوزيس يعني أخرض رسالة كاملة في الدفاع عن الشيخ قطب رحمه الله والرد على اسمه ربيع المدخلي يعني اقرى كتاب في تبديع الشيخ قطب الله وهو عارف ان ربيع المدخلي هذا لا نعلم اما الدكتور بقره بيدي شهاده العلماء وعلماء الامه وطلبه العلم ان هذا من كبار علماء الامه عندما يقرا يعني ربيع المدخلي ذهب بكتابه الذي يثبت تبديعته قطب ذهب به الى الدكتور بقره بيدي عشان يعمل له مقدمه يعني كده استقبل الدكتور عندما يوضع اسمه على كتاب خلاص كل ما تشتريه وكل ما فيه حق وطلق ان الرجل لا يقدم بمقدمة لكتاب ان اذا قرأه والصالح على ما فيه, فيه ف وده برضو من, إيه من, من الحنكة بتاعة العلماء وانه لا يرضي رأيهم الا بعد ان يصلح فقال تريد رأيي فيه سيدكوز انا لم اقرأ لها اطرقني فترة الصالح على كتبه حتى أمضي رأيي فإصال على الظلال ومعظم الكتبين وقال هذا الذي كان أرى أن ترميه في الصنور شوف أي حدة مولعة ورمية فيه لا تخرج هذا الكتاب هذا الرجل له قدر عظم وذكى وكتب فيه وإن كان له أخطار هذا هو العالم الحق الذي يعني يضع الأمور في إطلاعه وأنا كما كنت قبل الشيخ الألباني ينقل أفصل من 60 صفحة في كتابين مختلفة عنه للعلي وضفار عن سيد كدس وفي الرض وقفض قب يعش الب يستش ب كانتسر ق في الرض على بووس رض من البووط عدر اللااء يعني بالكبر العاء ولكن يستش بش الأ الغال بكلان ييس في الرض على البوع بوث هل عندما يستشد بإنسر بكلات على آخر هذا دول على مكاتلي وإلا يعني لو كان مبتدعا أو منذقا أو كافرا كما يقولون يكايف نستجل بكلامه على قضية إسلامية وقضية شرعية هذا إيه؟ يعني من الظلم ومن الجور الذي يقع من بعض الضعاء للأسف الذين تلمسنا المع... المعادلين كل منهج هو دب للكفار ولا ينسمسنا المعادلين لدعاة الإسلام طيب أنا بمناسبه الحديث ده عن الوقف يعني حاقدر مثلا بسيطه مختصره تتعلق بالارجاء لان هي موضوع الارجاء اخطر قضيه بنعانيها الان الفرق بين الارجاء الموجود الآن والارجاء القديم يعني عن المرجئه اللي هم المرجئه المحاضره في الخالطه اللي هم كانوا بيقولوا الايمان مجرد تصديق او علم وما شبه ده احنا اتكلمنا فيه الفرق بين مرجئه الفقهاء والمرجئه الآن ايه الفرق اول شيء بين هؤلاء وهؤلاء ان مرجئه الفقهاء كانوا يلتزمون بلازم قومه خد بالك من الكلام ده كويس نعم ان شاء الله هتكروا 4 5 دقايق بسرعه وحاجه له تفصيل بعد ذلك الاوائل اللي هم مرجئة الفقهاء كانوا بيلتزموا بلازم قولين ايه يعني الكلام ده يعني ما كان يقولون الإيمان قولي بالنسان واعتقاد بالقلد بس وأخراج العمل عن مسمى الإيمان ده تعريكم للإيمان التزموا بلازم ذلك ايه, إيه اللوازن المتعلقة بذلك أن الإنسان لا يقفر وإن كان تاريخا لكل الأعمال والجميع الفراغ اصنعوا الإيمان أو قدروا من الإيمان ينجع عند الله سبحانه وتعالى فإن عاش ظهره كاملا لم يأتي طريضة واحدة ولم يرطع رقع لله فهو في الإسلام وإن كان عاطيا لأنهم بجعلوا العمل قمرا ولازم من لوجه الإيمان وليس رفن أو جذ وبالتالي قالوا يدخل النار بمعاطي إذا شاء الله صلى الله عليه وسلم ويخرج بشفاعة الشافعين بهذا لازم قولهم هم كانوا صادقين مع إيه؟ مع أنفسهم فبتعال بقى في المقابل ان المرجعة اللي هم في عصرنا يقولون بقول اهل السنة والجماعة ولا يلتزم بلوازم هذا القول يقول في الامام قول وعمل واعتصار هو تعريف اهل السنة والجماعة فيش لكلام ثم لا يلتزم بلوازم هذا القول يعني ايه, إيه, إيه طالما انا الامام قول عمل القاعدة بابا فتحزد السلف القلق هذه المسألة لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان ماشي فهم في اللواثم أو في العمل قالوا بأقوال أو بلواثم مرجئة الفقاة قالوا من كان ساركا لجميع الفرائض فهو أيضا دخل الإسلامي وإن دخل النار يخرج أيضا بشفاعة الشافتين بس هم اختلفوا معنصة ببسيطة بس بدلا من يخرجوا العمل يقولوا ليه العمل ليس من مسمى الإيمان أجل العمل من الإيمان بس شرطي كمان يعني العمل مو... يعني الايمان موجود بس من اراد الكمال يعني يقل. ومن لم يرد الكمال هو برضه من اهل الضله في الدنيا وفي الاخره وان عذب هياخد ايه جزعه الشاتيه يبقى في النهايه قالوا ايه بقلم مرجئه الفقهاء بنواجم بلوازن... بنوا ايه مرجئة الفقهاء وان كان واثق اهل السنه في النور اما عند الحقيقة تجدهم يحصلون ايه الكفرة الجحود والتنزيم والاستحلال اما بش حالفناها كفرة عمل كل حاجة تدي ايه لوازم هي نفس لوازن من مرجئة ايه الفقهات اخر حاجة وهي ان الاوائل فرطوا بين الكليات والبقياد مسألة الكليات البيضاء به لفرح من المسألة معلش هي ايه مساله فقهيه واي وان شاء الله هديها تفصيل موضوع الكليات عن النصوص القطعيات اللي بيحصل بها على ايه على كل المسائل الشرعيه والجزئيات يعني مسائل الجزئيه او بيسموها مسائل حوادث الاعياد او اهل الاعضاء هنا حدث كما يقول البعض يعني تعارض بين الكليات وبين الجزئيات طب نعمل هناك يعني قالوا ان من من ايه من امر من هذه الامور الاربعه المتعلقه بالزكيات والكليات اما ان نترك الكليات والزكيات معا وهذا طبعا ايه لا يمكن لا لا يجب ان في ايه في هذه المساله او غيرها أو ايه او نعمل بالكليات والزكيات معا يبقى نجمع بين الضدين والنقيضين وهذا اصعب ما يدوز يبقى باقي اما ان ناخذ بالكليات وإما ان ناخذ ايه بالجلقيات. البزئيات يعني مثلا في مثل هذه المسألة أن يعني يكرز من النر من كان في قلبه يسقل ضرة من إيمان وفي حديث آخر يعني يكرز من النر ولم يعمل عمل قصر وحديث صحيحة وفيه صحيحية دي اسمها هي أدلة بزئية الأدلة الكلية أن كل القرآن من أول وآخره رابط الإيمان بالعمل أنه لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان دي اسمها أدلة كلية وهي الغالبة فإن لعمله الذي طبعا اهل الصنوف جماعه استلفوا وانقلت اخذوا بالكليات واول جزئيات لكي تكون موافقه ايه للكليات لانهم وضعوها وضع المتشابه والكليات في موضع المحكم والاصل ان يرد ايه المتشابه الى المحكم المعاصرون من الذين يكونون ببعض أخوال مرجئة رضوا الكليات كلها إلى الجزئيات هذا الرسول صاحب قال يخرج من النار من كان في قلبه ذرة من إيمان أو وزن شعير بالإيمان ويخرج من الإيمان من لم يعمل لله عمل وقف ورضوا جميع الكليات إلى هذه الجزئيات قالوا إذن الإيمان قول وعمل واعتقاد ولكن العمل شرط كمال كمان ضيعة العمل أيضا إيه؟ يكون من أهل الجنة أو مآلوه إلى الجنة وإن حذبة في النار فرضوا الإيه؟ الكليات إلى الموطيات وهذا هو موطن الخطأ ولكن يعني السلف على غير ذلك كما سوف يأتي تفصيل بذلك يعني نكون بذلك قد انتهينا من أول أشارنا إلى ما يتعلق بكفر التجذيب وإنسان بعض العلماء يعني بي يفرق بين كفر البحود وكفر التجذيب بعض الشيخ حافظ حاكمي مثلا بيادكم الأنواع الأربعة اللي قد كفر جاهل وتجذيب وكفر جاهل وتجذيب وكفر جحور وكفر عماد وإذا فهم جعل كفر التجذيب نوعا مستقلة وكذلك من القيم في مدارج السلكين وغيره وهناك من العلماء من قد أن التجذيب عمل من الجحور أعمل وأشمل فكل تجديل يكون فيه جحود وليس يقول الجحود يقول في تنجيل لماذا؟ لأن الجحود قد يكون قاسرا على اللسان لأنه يكون مصدد بالقلب ومكزد باللسان لكن التجديل يقع بالقلب ويقع باللسان ويقع, ويقع بالعمل زي قالوا التنجيل أشمل وأجمع وأعمل من مجرد الجحود طبعا هناك إجماع نقله الإمام بن بطل وإمام القضع وغيره على أنه من جحد أو أنكر أو كذب بشيء معلوما من المعلوم من الدين بضرورة يكون كافرا خارجا عن الليلة اللي وطي يعني مش عاود تذكر من ذكر هذه النصوص ولكن هي موجودة في المذاكرة إن شاء الله تبقوا يتفطلوا عليها إن شاء الله في الدرس المقادم نبدأ في الحديث عن النقل الثاني, الثاني وهو الاشتحلال قبل أن يولي الحديث يعني بعض الإخوة و كان طلب ان احنا ايه طبعا مسائل الايمان عشان ما ننتهي منها ممكن ايه هتاخد لها شهور هتدرس واحده في الاسبوع يعني مسائل الايمان يعني طويله ومتشعبه وكده يعني فتاخذ منها وقت طويل النفس فبعض الاخ اشار يعني اكثر من اشهر ان احنا نشوف رساله مختصره من رسائل الايمان رسائل التوحيد فاص بنقوم بدراستها ايه بصورة مختصرة وفي وقت وديه مثلا بحيث للأقل يكون خلص كتاب على بعض من كتب التوحيد أو كتاب على رسالة يعني كاملة من كتب الاعتقال إلا عشان نخلص المسألة دي حيب تاخد وقت طويل يعني في دفاع يعني المشاكل سبحانه وتعالى حن حنقوم بدراسة رسالة القصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبدالله رحمه الله ويضع شروح للشيخ ابن عثيمين شرح مبسط طيب كان بدراستها في يعني في مضطتين في الاسبوع الغدا الجمعه ان شاء الله ويوم الثلاثاء في اصول الثلاثه عاملين بدراستها يوم الجمعه ويوم الثلاثاء ولكن ايه بين المغرب والعشاء عشان ما يبقاش درس عام وبعدين هي على قد صلى الله لحد اذان العشاء يكون يعني افضل ساعه في فتره وجيزه 12 5 من او 10 دروس بالكثير يعني كل انتهج من هذه الرسالة وإن قدر الله تعالى نبأ في كتاب آخر أو رسالة أخرى إيه مختصرة حسن الأخر إيه يلدي بمسائل الاعتقاد يعني ولو بصورة مجملة وبعدين يتفرق بقى للتوسع والحبادة دي إيه مسألة الأخرافات عاوز يحضر معنا يحضر إن شاء الله بس إيه يعني يكون على استعداد أنه بعد الانتهاء إن من الرسالة حلنتحن فيها يعني يكون جانب يكون معه برضه ورقة وقلل يعني نسخل بعض التعليقات زيادة على تعليقات الشيخ ابن عسينين وكده من زيادة عشان ايه نقل بفائلة من دراس هذه ابن صرف اللي عاوز يجي يحضر ويسمع ماشي واللي عاوز يجي يتقيد معنا ببدراستها يعني الدراسه لها شرعيه ويفتحوا فيها يبقى ده هو القصد هذا هو ايه الغرض لان الدروس العامه والحاجات دي يعني ايه مش مجديه الصوره برضه ما تكون دراسه دراسه يعني كان كلنا معظم يذاكر في الجامعه وكده وعارف يعني ايه المجهود اللي بي بذله في الجامعه وبيفتح الحاجات ديت فاقل ما يكون يعني ان احنا نبذل ا الك الذي في دراسه العامه او الدنيويه رسول الله اكبر تعال يتفضل منا وهي نقول هذا الضوء استطالوني <تصفيق> ليس السلام عليكم.